وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّ بَعْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُبُونَ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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ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 سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يغلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن جوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل قبلك لَكِ فَعَاقِبَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكُنْ لَا يَخَافُ بِلَيْلٍ وَالنَّهَارِ مِنْ رَحْمَٰنٍ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا أولئي وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا نأكل الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْسَةٌ مِّن عَذَاب رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وتفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 أنا لها عبدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين. قالوا: أتينا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدَ أَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 قالوا حرقوه وصرو آلها تكم إن كنتم فاعلين قل لا يا نارقوني برده وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعل لهم الأخسرين ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نَفِلَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وأتيناه أهله ومس لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدرس وذلكف كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يغمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من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 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد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 لاستعانوا على ما تصفون